من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر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 كذبت قوم نُوحٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آل نوط. جئناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا اعينهم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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياءكم فهل من مدكر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 المقتدر